الحقي يا جمالات اخوك حسين وقع من طوله آه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي له. برحمه امي اللي خد عليك وفطصك يا نجاتي انت عملت ايه في اخويا حسين أوه. ما عملتش حاجة والله ما انت عارف اخوكي طول عمره بيمثل على روحه ده لا اللي حاره الفاتحه على روحه لو اخويا حصل له اي حاجة بقول لك ايه هو اللي بيسك فيا زقيته عشان يفيد عنيا متخبط في الحيطه اهو على دماغه يا لهوي يا لهوي على دماغه حسين حسين يا أخوي.. حسين فوق.. يا لهوي.. ده الطرش بيّنه.. سمعني يا حسين.. حسين.. أنا في.. آه.. إيه؟ مين اللي بيكلمني إيه؟ أنا.. أنا يا أخوي.. أنا حبيبتك جمالات.. أختك جمالات.. فوق يا حسين.. فوق تولي.. <تصفيق> <تصفيق> مين.. آه.. الصوت بعيد قوي.. آه... في خروشها جامدة جدا.. بيقول لك خروشة جندة حسين قطع شبكة السجنة اللي عنده واقف بص يا أخوي بص ابتحنيك ابتحنيك يا حسين الله الله الله إيه ده إيه ده هو النور مطوع ولنتوا طفينه عشان بتوفروا الكهرباء يلاوي يلاوي يلاوي يلاوي يلاوي إنها قفة يا أخويا مولعة وفيها عشر لمبات مش شايف ولا لمبات أصلا لمبات موفرة يا أخويا شايف شايف يا مقرم؟ شايف عملت ايه في حسين؟ اللهي ما كلمته ده هو اللي كان ماسك فيه السودة جاي منين هل عارفه؟ ممكن توصليني لحد عنده؟ تعال يا إخوتي تعال يا إيدك على يا على تعال يا إيدك انا يا اوعى تتخبط إيدك أنا إيه قدامك أهو هو ده هو ده أنت مين يا أخ؟ أنا أنا أنا نجاتي بصوته ده تعال تعال يا بكري بتسيبك لحد ما يوصل البوليس حسين اه يا اخي هتخلوني تاني راح فين يا جمالان هكلم الشرطه اه بسرعه ما بس انت شايف عينيه عامله ازاي ايه ده إيه إيه صحيح عينك عملوا كده ليه يا حسين دول كلهم بياض النني راح فين تعميد تعميد تسامى بكري تعميد مش هسيبك غير لما حطك بأيدي في قفص اللي يا كلب سيبني يا حسين هتخني يا جادة لو اتقبض علي مش هتلاقي اللي ينشر لك رواياتك كتاب حط المصحف على عينك وحلف والمصحف والمصحف على علي لنشر لك رواياتك بس سيبني رايح فين هروح هتصل بالدكتور منصور يجي تشوف عليك هنكشف لها خوف فعلا يا حسين بسرعه تفتكري دخلت عليا اختي <تصفيق> ده جوزي وانا عارفاه طيب وجبان وكل الناس بتضحك عليه بس المهم المرة دي بقى يالت تكون يعني حمل حاجة تطور قابتي كده حاجة تتوزع وجيب فلوس بقول لك انطمين يا جمالات الرواية دي هتكسر الدنيا سرداب المفزوع بقلم حسين أبو المجدي دبوس يعني أنا غلطان عشان بحاول افيدك واساعدك بخبرتي العريضه اولا انا بشتغل في اكبر مكتب محامي في مصر ثانيا حضرتك مدير عام في وزارة الكهرباء يعني خبرتك بعيد عن مجالي خالص ثالثا ما تنكرش انك بتدور في ورقي على موضوع روايه جديده ايوه إيه يعني اي كاتب بوليسي مخضرم زي لازم يعمل ريسيرش فكك بقى من حكايه الكتابه دي بقالك 25 سنه لخلق في الحكايه دي ومفيش نتيجه اخرس انت مش عارف قيمه ابوك وامشي لك تعرف بعد السرداب المفزوع بيهس البلد وصيرتي تبقى على كل لسان وساعتها هعرف أقدبك يا محامي ظهورات مالك يا بابا بس بتزعق ليه تعال يا دكتورة تعال يا رانيا شوفي اخوكي وبجحته أنا طول عمري أسمع عن جحود الأبناء لكن أول مرة أشوفه في إيه يا أحمد قلت ايه لبابا عشان يزعل كده أنت مش هتبطل بقى سمكتك دي ده بابا اللي عاش علشاننا بعد وفات ماما والله ما كلمت ولا عملت له حاجة كل اللي قلته سيبك بقى من تاليف الروايات دي اللي مش جايب شايفة شايفه قله الادب ازاي تقول كده يا احمد بابا ده احسن مؤلف في مصر كلها حبيبتي يا رانيا انت الوحيده اللي فهماني وحاسه بيها انا بدور على تقرير الطب الشرعي اللي عاملاه ما حدش فيكم شافه انا اعتقد اعتقد اني شفته بس مش مش, مش, مش فاكر فيه هو بطلع بالتقرير ايه ده هو انت اللي خدته يا بابا ومن غير ما تقولي <تصفيق> اه كنت محتاج تفصيله تقنيه كده عشان مشروع روايتي الجديده ايه اجرمت يعني ولا اجرمت خس عليك يا رانيا كده زعلي بابا بطلي بقى سمكتك دي يا دم اهلي اللي جابك خس اخس صحيح ابنائه لكن كتير اخر زمن <تصفيق> <تصفيق> بابا زعي عدسي بدم بوكي روح هذا من غير ما تعرفي مين اللي سمني انا مش فهمة حاجة لسه مش ادرا فوق من الصد هاتي ايدي كنه مين يا سنيح هطيها على كتفي انا عايزك تحلفي. انا خايفة مرعوبة رعبك ده هو اللي حيقضي عليك حطيعي في الرجلين لو لقوك ضعيفة احليفين احلي فيك الوقت أزب احلي فيك أنك تكمل المشوار وحياتك يا بابا هعمل كل اللي تطلبه منه. وحياتي وحياتي ده أنا بموت حياتي خلاص يمسكي خذ الطبانجة دي ونشيني على توتي عايزة كما وعيت الكلب ده توتي لا لا إلا توتي ده أكتر كلب بحبه ده لسه واخد العلاق لا تأكلين عشان قلبك يموت لشان يلا بطيش وقت هاتي ايدك دوسي على التدار ايه اقيدك دودي لا حرام عمري ما كنت أتصور أن اقتلك بأيدي حسنا ما يا دودي باي باي انا كده اتطمنت عليك ايوه انا مرتاح شمي بريحه ريحت ورد ورنف في عصفية بزازة بس فوست كل ده في ريح البطاطس البطاطس بتتحمر وطعني مالي في زيت مقلي حاسس اني اسمي من هذا بفأفأ يا سوني مالك يا بابا؟ حاجبك بتترفع كده ليه؟ بقولك طعصة كبيرة مليانة زيت معلوك وانا بدي له فيها الحين يا شجا بابا؟ استرنا يا بابا؟ يا بابا؟ بابا؟ ألو؟ أيها يا شابراوي أخبار ايه؟ المفزوعة إيه؟ النسخ مرمية عندي بلا يا زبوك ما بيعتش ولا واحدة حول علاقاتها إلا بالله <تصفيق> ألو يا جزاوي مقيتش حاجة من السرداب المفزوع بلا سرداب بلا يا أهباب أنا أبعط لك نسخك وترجع لي فلوس الليلة محمدك يا رب ألو بولاي أنا نجاتي يا بولاي اقفل السكة يا نجاتي بدل ما أعملها معاك <تصفيق> مفيش أمل ضاع فلوسك أنا جاتي لسه في أمل عن العتباوي آه ممكن يكون بقى حاجة إذا كان كل دول ما بعوش عايز العتباوي الرجل اللي رجله والقبر يعرف يبيع خلاص فلوسك ضع عتناجات ده شيخ بيعين في الأسباكية تكلم ازاي أنا حتصب بيه بنفسي <تصفيق> ألو أم عتباوي أنا حسين أبو المجد أبو المجد أبو المجد أبو المجد روح يا ابو المجد تعالى يا ابو المجد استنى استنى استنى يا ابو المجد اه افتكرتك الحمد لله ربنا يخليك لينا كده يا راجل يا جميل ويطول دقنك كمان وكمان قول لها يا ابو هتاوي السرداب المفزوع ما فتحش معاك يا بركه السرداب السرداب روح يا سرداب تعالى يا سرداب استنى استنى يا سرداب ايوه ايوه امبارح بعد العشاء بعت تلات حتة لمن سفندي وولاده اسكندر وفيليبس الله الله الله الله الله الله الله ماشي ماشي فتحت خير فتحت خير ان شاء الله لسه التقيل جاي ورا والخير هيهل يا عم نجاتي عشر يا معدو بعد ما بابا مات لكن انا حاسه وانا قاعده معاكم دلوقتي انه روحه بترفرف حوالينا وهي طايره من السعاد ايوه انا انا انا شايف روحه بتصغر لي زغره تنشف الدم وانا كمان حاسس بكفه بيرزعني على قفايا ويقول لي اياك تعصى اوامر يا خليل فين ايامك يا نحن حبي هنروح من بعدك فين توفيق نحن لسه ما ماتش واللي مش مصدق هخليه يشوف بعينه لسه ماتش امال احنا دفننا مين الباقي في حياتك يا ثني هانم الظاهر ان الصدمه مؤثر عليك انا ما بقبلش في دادي قصدي بابا انا مش هقبل عزا غير بعد ما من انتقم من اللي غدروا بيه واشرب من دمهم تفتكر انها هتعرف تدور العصابه دي على اخر الزمن هناخد اوامر من واحده ست رايحين فداها يا جماعه ان شاء الله بس بتقولوا وتقولوا ايه اسمع انت وهيا لما تكونوا قاعدين في اجتماع معايا مش عايزاكوا تتنفسوا غير باذن مني فاهم يا سبع الليل فاهم فاهم يا جنابه وانت يا مايا حسك عينك تفتحي بقك وإلا ديتك عندي هتكون رصاصه بخمسين قرش اسفه يا سونيا هانم مش عايزاكوا تقولولي سونيا بعد النهارده انا من دلوقتي اسمي جنابه زي داد زي بابا الله يرحمه ا يا ا ا ا ا ومعلومات ا عن كل اللي كانوا في ا ا اللي ا فيها دادي ا بابا ا ا ا